بارك سلام عن تي جماعة مع التي عسرة شوال شحن أربعة مئتين شو هجرية كمون عسرت أربعة يوليو كل تشحن عسرت شو ميلادي كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة ناي شيخ بن باز رحمه الله تعالى بغيت أسأل نوسي دا درسي، أقديسي تم هرتات نقول هزبتات تبل ما لتيو، دارقة خنودة لنا، ربي نقول هنا عمرنا عفيانا هبنا أبطاعته، الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، مبل عسرته شو مانت درسي بس إحنا نسلمي حونا زموزة أسلمي كميجرنا ندالو كمأون كميجرنا نسجدلو كمأون كميجرنا نكبرو نسب المعلتي ابتاز حلف الدراسي بزعبة القباب القبابرة وسندنا ولما عندك إن شاء الله تبارك وتعالى بزعب أحكام التعزياء التعزياء كما يكونوا كما زلوا مالاته كما درس متاوي كم اتو خبله زدان لي مالاته أهل السنة والجماعة قواعدها لنا قواعد مالت ما سرت إذا ما سرت هزي خلو كزياء بحام قولناك غراتي بذي مسرنا تزيخ آخر نقو عازي قبانا سليزي كابتي قواعدنا يا أهل السنة والجماعة وإن شاء الله بزعب هذه الفورمولاتات وي قواعد مسراتات زملكتا فولي درسيخه اللواني من ربي سبحانه وتعالى عمر عافيان نخبرنا نقول لهنا يلمنه إل القاعدة الأولى مصدر التلقي الكتاب والسنة الزين الزسي كان من دين الإسلام أبكر مرب تقبلنا زلوا أبز وطنازي إسلام الناتر الرسول صلى الله عليه وسلم كان زل لا أخو كساب يوم القيامة دين زخونه هيمانو تزبهل تقبلنا تيبلون إلا دين الإسلام كم تربي سبحانه وتعالى أجبوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نسلمنا قد فكالوت هايما نود دمارتها إذي تقبلنا تيبلون إلى النار رب سبحانه وتعالى كمون بسورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام أب رب ربي تقبلنا زلو هايما نتوك اسلمنا ترحيو إلو. سلا زسل زسلمنا من تاين مصدر من كنا الكتاب والسنة وحيين كاب كتاب كاب قرآن كاب حديث كل وصدول لنا يكون الدين كم تعال ابن أبي طالب زبلوه لو دين الإسلام برئيته يروم تزخونيلهم مسح الخوف أبخوف كندرزون كلنا قربت كم شراب راب عين الزلبة سكواينه خاب قرب التسرح خوف نبله عابزي خن درزم كله ناب تحتي بالكو دين بريتو نتزنبر إنتاي ما لوتهم يتدريس بتحتي زلهم لكن طالما الرسول صلى الله عليه وسلم بلا علي دروزي لو مناب لا علي يدرزم وإلا بتحتي ندرزم بالكو لهم على ابن أبي طالب رضي الله سلز الدين بريتوهم زيكن مالتي طيب الكتاب والسنة خب قرآن كاب حديث كنوسط كم زلنا انتايدا للا لنزبل رب سبحانه وتعالى اب سورة النساء آية قصر حمسان شعة انتايلو فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا انت داب حق برب, برب تأمن تغنكم أسلامنا مؤمنين نتبل تغنكم برب برسول الله صلى الله عليه وسلم كاب آمنكم أنت لا تسحبكم ناب ربنا ناب رسول الملصوي إذا من أنت ناب قرآن الناب حديث كل مرسوم الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهم كل وصحابة قيدهم حتى ومنير مسموتون ناب حديث النملس لذي قرآن الحديث ناب زخ النملس ألا نا ما لتي وأب سورة النساء وان قصري حمسان قصر السلسان حموشتان كبلي انتهى له رب سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون ربي بعلوه محلالو بقويتاخا يخن بنفسه محلال له رب سبحانه وتعالى لا يؤمنون امينو ما يكترخ بومنخا كامنون دحرق وينو مدماء انتهى مستقبلو تروح خونا له حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابتيزة ساحبهم زلوه نا بخامت يوم كسابز فراردو إذا أم مؤمنين أيكونون مؤمنين تقولون بحكي نا بخامت يا رسول الله كفراردو قالوا إله ربي سبحانه وتعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ابن أب سمت هاي كجات أمي باللمن ضيق الضيق ويا باللمن هبتية أحكام ناي قرآن إن حديث توب أمزلك يا رسول الله كابو مضايقه ويدماني حرج ضيق ويدمع عقلهم كصابو يا بلومن بلينما ويسلم تسليما بو اسسلمو كانو اللوم الى رب سبحانه وتعالى لذلك اذا زا قاعده زاء واذا مسرت زاء كن حفزه قديم كن وصدته قلنا كقرانن كاب, كاب حديثن تراح غون القاعدة الثانية فهم الكتاب والسنة على فهم السلف. نعم انتدى قرآن والسنة لنا هل بريتونا دناز القرآن والسنة خنفهمو؟ لا بريتونا زي كنا بل إنما بتي فهم الرداء دانى الصحابة السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم قد منازلنا برو بخنيات رب سبحانه وتعالى رضي اللهم سلزخنا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 والسابقون الاولون تم قدامات صحابه مالته من المهاجرين والانصار تم ك مكه تسددوا مهاجرين نبلغ. تم اب مدينه كينو للمهاجرين تقبلهم من انصار له مهاجرين تسددوا مالته انصار دم دعوتهم. صلى الله عليه وسلم الصحابة تقبلهم مدينه تقبلهم ما شاء الله تبارك الله ورب سبحانه وتعالى أعوي توزدين الإسلام والذين تبعوهم بإحسان سبقوا بما نايزي أمد التقتلوا حتى بدحر صحابه زموسو أسرناي صحابه زي التقتلوا مالتي رضي الله عنهم رب فتولهم رب قفتولهم اتي فاهم من صحابه نسوق ونعكم زولي ردان مغنيات صحابه الوحيين الكتاب والسنة انتاجرهم ما لتيهم تقوميهم به وتمنيهم أبجيز الرسول صلى الله عليه وسلم وحيق ورد كله أب مدينة أب مكة سلزنبرو يريون يسمعون نيهم مالتي لتيهم ورضوا عنه رب قاني فتيملئهم إلهو وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمون ربي سبحانه وتعالى جننا اذن حلم له ادل لهم له خيول تجري تحتها الانهار وحصد زخده تحت جننا ملكي خالدين فيها ابدا مخاني نزر عالم قمه اب جننا مخونو رب دماني ذلك الفوز العظيم إزيتي عبعوت سلزح عذرا من قد دين أي صحابة نكتل كم تمسهم نقرآن السنة نفهمه نقرآن السنة نترده اترداد أنا الرداد أنا أي صحابة يخون بالمالة القاعدة الثالثة سالسيتي مسرت فورمولا مالة الدين كامل دين الإسلام كامل حجين إحنا خلو السغلو أي قلنا إجتهاد قرنا ما رأيكم؟ انت عمس كم زئمنا تسكن حد رابز يسلمنا زبها للا الرسول صلى الله عليه وسلم كيمة تقول له زأي زئاء وردامالتي اليوم أكملت لكم ها شباب دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام انتهى دينه ورضيت لكم الإسلام دينا لما عندي زادين زئاء من قري آل نخود ربي سبحانه وتعالى زماعت الغاني يوم عرف أنيره الرسول صلى الله عليه وسلم أبحجت الودع كله وزأز أوريدا يوم عرف أوريدا ولذلك زي نبعلوا عب بشارة دين الإسلام ما ليوس لزخونة نحن نخش القري بالنا صراحة تزلون تأي مالت يخن كتوله كنت مقاب بقرآن حديثنا قبرنا اترى هذا دعنا الصحابة خلونا مالتي كمقول رب سبحانه وتعالى له ما فرطنا في الكتاب من شيء قرآن زغنفنا نقري الله قرآن كله تتقيسي سلازي سي اتتس أقام زلو كله قيزي كمدعا تقبرنا تتس أقام الله تبل مالتي تاتسقم <تصفيق> دوا تاتسقم نربي صلى الله عليه وسلم خالفه مالنا كابتي رب ناي من هو ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لنا رسول النسحة على لنا كل كذي خاني بحمنقول زخيس تقيده حدثب تفاة ماذ القرآن كلكا حدث كلكا بحمنقول مو تفهم أنا تردد أنا دم، الردد أنا يا صحباك وخوفني قبّا ما لذي. ربعيتنا هي كذا خرج دلي كم القاعدة الرابعة ما رابعيت زي اون كن حفظها يقبّا ما التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة. كنا لنا نسمع كلنا. آي كلنا. حقي ان امنا الله باخر نشرحلنه حديث كنسمعه خلنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكي هذا حديث رسولي لو ما عندهم تودئه كنبلاللنا تزول له 30 غن هو ربي 50 لرسول كانجيله ابو امو غنز عتكبرنا حنتا يتزغم قال نخير لنا دلينا كم تع عبد الله بن مسعود بن ورضي الله عنه فكم من مريد للخير لم يدركه وفي رواية فكم من مريد للخير لم يصبه كندي خير قال له خير زدال لكن كي يبت صحو يخلف عبت خيرا يبت صحب سنزي تانية أخلتي كونتن نيانات كان خير هل إذا نيت كاي زلخا الله حسب كاي من قدي. من قدي رسول تحسب الله يجيب بقى ماكث كل هنا أحوات أحد نخير كنا حسب كلنا هنزعز خد عز الله من قد خير من قد ربنا من قد رسولنا زيا خن نحسب الله يجيب من قد ربنا من قد رسولنا تزينا نكترله من قد ربنا من قد رسولنا تزي كونا ولا نخير حسبنا نملس ياتناي من قد رب من قد الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفك تفأدت راح قال ولا حدث كم ترى سبحانه وتعالى جبل ما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارات من أمرهم سورة الأحزاب آية قصص سالسان شدشت أنت دعني رب سبحانه وتعالى خمون الرسول الله صلى الله عليه وسلم فريد أم سني أبز فردزى أبزى فردز فردو ونجر نزخانا مؤمن ولا مؤمنة مرسلة أي بهلونا فتقول دعي إس كم رسول كم يمسركم زيات قب بالواديهم أي تقبلونا يكونن زيات إزازنا يا رب يا تقبلوا زيادة زادنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا تقبل وابتكر برد ما هو هدوه. زين من تجد دل من تزخنا قبل بناء كحد درا اللي هو بزيد ماني كنسر حن كنوع عزني كم كابذة حالي فوق قلب ريتونا نخيطه قلنا تفقت رحيو ربي سلمنا. كمون رب سبحانه وتعالى تايلو أب سورة النساء آيات سمانة مالتي. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تماززز نربي خم تماززز نربي ورسول تماززز صلى الله عليه وسلم نربي تما تما كم تماززز رب تمازيزومالتي وسلازي تشرع بقرآن حديث كريون لنا مالتي كمون رب سبحانه وتعالى تايلو وما آتاكم الرسول فخذوا أتو أتين الرسول الله صلى الله عليه وسلم حزوم والكم زماسو حزوة عاتريركم عزنيكم حزوة وما نهاكم عنه فانتهوا دخلكم لهم رسول صلى الله عليه وسلم ما دخلك دخلكم الرسول صلى الله عليه وسلم كابتن خلكوا أن وندماني عبد جني حدش نجر أيت البرية. <تصفيق> وعليكم السلام ورحمة الله وبركات. <تصفيق> الله يحفظك تفضل حياك الله بارك الله فيك ونكماله. طيب. كمون رب سبحانه وتعالى تينوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور آية قصري سوسان سلستا يعني تنكر قيلوا زمان تنكرت علينا عنه كرب رب سبحانه وتعالى متنكرت مسي الناس انتا اذا ما تنكغت هذه الناس كذلك ايو عبما تنكغتها فعلا يخالفون عن امره يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفوه يتنكغو ازي مخالفة عنصار رسول زخد وزلوه رسول زي قبر وزقبر زلوه ازي يتنكغو انتاين خي قاتم ان تصيبهم فتنة فتنة نخي مدسو قال الامام احمد اتدرون ما الفتنة قال هي الشرك أبشرك خيواتكم مغنياته بحام مخاد كابتي من قدر رب من قدر رسول صلى الله عليه وسلم موسى معنا تي رب سلمنا أو يصيبهم عذاب آليم ويدم ما أنتاك قات أموميو إذا زقن عذاب كي قات أموم كي عزبكم كل أخوي إما لصيب الله رب سبحانه وتعالى إذا ما تنكغتها عذاب دم أبي الدنيا قو نقل على باقيرة أو قبره قو نقل رب سلمنا ثلاثي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ده كنا انت اي كيرديه اي رسول زي قبر واعي قبريني معندماني قبرنا يكون بحكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زفتوه مسندماني خذته لهم طرعة قتري رئيته ايتولاني فسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كل جيزه اما انقدوم يصنعنا ابتاسنا ربي ثباتي هابنا بتروح عز الكتاب كتاب والسنه بينك واسرع تري كم هو الفهم هنا فهم اي صحابه خخونوا جباء طيب كمون رب سبحانه وتعالى ان تأيدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سوره النساء بسورة النساء آية حسري سلسان حمشان رب سبحانه وتعالى انتهلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا وربك لا يؤمنون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمينهم أيك ترخبهم النخاء عزيزة ربازي رسول صلى الله عليه وسلم معز دائما المؤمنين كتب لهم زملهم زلون الرس الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحكموا كفيما شجر بينهم أبتدى ساحبهم زلونها بغت ملسم يا رسول الله تمزجير كفرة النب بتي واحد وردكم فردوا نكسب زملكم سب زملك يا رسول الله إذ يوم مؤمنين يكون بتحريمتهم الرسول صلى الله عليه وسلم مسموت المأنب القرآن والسنة خملاس يقبلن ما رد انتدى تساع ابن يكون يقول يمكن ملس ويد ما زي انت يا الوادي نياناتي خير اندا نخير دي خير كله الكتاب والسنة على فهم السلف يزل. الكتاب والسنة على فهم السلف زياته خير زياته حزن زمان قد زياته عويتنا ما ربي كاب ام بده حرز انتي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت بدحرزي أبلبهم حرق رقبهم يبلهم باتي فرد ذهب كايوم من صلى الله عليه وسلم قالت باتي فرد ذهب كايوم كأمنوا لليوم حرائلهم دماخو وقبلوا اللوم ويسلموا تسليما قستسلموا لهم سلزي مؤمن كل قيزي أبلبوا حرخرق رقزبها ليبلهم مؤمن برب بسلم النازة آمنة بقرآن والسنة بتي فاهم إن أي صحابة زكيد مومن كله جزنت أخذ رقبة مالت يحرّين مسبليه رئيته أيو السخلة ربي لو أنديه توديها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما نديم توديها بزيع خير صحابة خمزة فيهم مومن ديم توديها بزيع خير جزء هبزح علي فوجن مون تعال لو أن خيرن ددلي إذا أن خيرن ددلي أختي ولا حد يسب إخلاصهم كله متابعا رسول صلى الله عليه وسلم زي قبرت قوينول يتفعل له مالتي وربي يسلمنا سلزين رسول صلى الله عليه وسلم حضران كتب إذن أربعة قواعد فرموثاتات زي هبكوا نقدم مالتيو كم أتوي نابتي أرأس تي مالتيو زي ختاب زياء ناي ابن باز الدروس المهمة لعامة الأمة نخنتكام يلو شيخ ابن باز رحمه الله كل سبك فهما يلو زي كتاب زياء اللي فوة مالتي فبقى بزعب ني عزاخ نزارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل الله أحفظه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل وحياك الله بزعب ني عزا حنتق حتوكم عزا أبقز الرسول صلى الله عليه وسلم نيرودي دي اين نيرو, نيرو. ها شباب الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجرم احلفه لخينقاقه ابعزا كل نيرو مرعنيرو عزا نيت مرعى اغباب الله اتعازاد ماني اغباب الله سلازي كل فورمولا مسرّتات نصنعها. مسأدماني كله جزء تين وصده بدليل الكتاب والسنة على فهم السلف كله خواني قبعة. بقرآن بحديث مخاز القرآن الحديث بالنتاخد فهمه بالنتاخد ردو بفهم السلف وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان لصحابات تقتل دماني فهو داخل في السلف ولله الحمد. سلازي كابتي أحكام ناي التعزية كنوسل أولا تعزية سنة قال يوسف تدي عزية أبزم بخياته زبلالو كم واجب قير يريع ناي قدد كعزية دلي تعزية سنين. سنة مخانو بحصر زبلال دليل كغر والدليل على ذلك حديث أسامة ابن زيد ها شباب من الصحابي؟ وسامة بن زين رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بس رسول صلى الله عليه وسلم كوفرنا عنه رنائل جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت لو صلى الله عليه وسلم ماتيو. وانكم يا رسول الله لإخات الني والداخم واتقريب إلو بدحرزه انتعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاخبرها أن لله ما أعطى وله وأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فالتصبر والتحتسب بدحرز انتعي لهم ونزلوا أخو فما نقوله كيف يكون صبر قبر الله ما تقوله؟ إن لله ما أخذ سوى صوته رب سبحانه وتعالى ناتو سلزوغاله وسيدوه ناتو سلزوغاله وسيدوه ناتو إذ يأدم ما إتاني عزاني قبره ما ناتو إن لله ما أخذ وله ما أعطى إتزهاب النو نبعل ناتو والعاهبك رب سبحانه وتعالى تواسدوا البموت نعيم رب سبحانه وتعالى مخان مالد وكل شيء عنده بأجل مسمى كل دمان ينتأو أب أب رب سبحانه وتعالى سعد متى صحيح في ربي فلثنا مالتي ما عسكمنه موت مالتي ربي عمرناي وحيق أطاعتي سبحانه وتعالى كل موت مالد ما حسن الخاتم ما هبل وكل شيء عنده بأجل مسمى تسحفوا تسميوا مع اسكم نموه وتمالتي فمرها فلتصبر والتحتسب انتها يبال لا الرسول صلى الله عليه وسلم الله له سابر قباري سنعات عقستقباري احتساب الأجر أجر لك ترح بالله انتها يقبل دليل واجب تزخون الرسول صلى الله عليه وسلم بجدي لهم مخدون لكن نزلوا قوموا بالليلهم لهم بيخموا فأعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينها نزلوا خلعيك زين إخاتهم وقلوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى بناته يا رسول الله قد جنت زي مسأهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم ما حالت والله طمسون يا رسول الله وقالها تبكي سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل نعم فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في الشن فسعد بن أبي عبادة ومعاذ بن جبل بعض الصحابة يكونوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدوا نابوا لهم ما له بده حريزي فادو فادو إليه <سؤال> زيبلو زغل عزي إلهي باتو يعني والدوقالهم يزخونزلون الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أخا أبتى آخرنا السكرات الموت فالخلق نداوي له قرب تنفسه لحسره قل له أبتات غاموت وأركب ففاضت عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بخير فقال له سعد يا رسول الله ما هذا تيدات يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فزياره مايله ريراي بك الله. عليه الصلاة والسلام وإنما يرحم الله من عباده الرحماء دحرت النجس كونك رب خادم تسألك فزق العزي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ودحفتهم أبلهم تقبل لهم دام تقبلهم الله أئن أبكي أيكونا تقول دايم أي نباع أيكونا إنما أويات من عادات الجاهليين خودي وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم هينم نبياً أبتع سكرات الموت آخر تنفاس هاركبهم ولن لا تنكسر غصور لنسوق العاققينهم بدهر زدماء نبياً نزنا بعد ماني نمتين نبيك هيبهال إذا رحمة شفقة خبر بالسلازوقان مالك هذا زي حديث زيارا وهو البخاري برقم الحديث سبعة آلاف وثلاث وسبعون وسبعون الإمام البخاري بقطرة حديث دوري ومالتيو شواعت شحن سلاستميتين سبعان شواعت مالتيو سلزي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدن تزي ما تأخوني مسبالهم أباع خلهم تاجر مالتيو كيدم بس ما حالت قالوا واجب أن تزخون يا روب بديني لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سلزي زي أنتاي ترد أن هذا حديث مالتيو تعزية سنة مخانو كالى أITY انتالنا خن عزى نزبل مالتي انتال <سؤال> رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم زبل واخن امساه زياته سنة في أفضل سنة خنطبق إن لله ما أخذ وله آشباب ما أعطى رب سبحانه وتعالى ذو صدر نعيو زهابد ما نعيو ناتيو مالتي وكل شيء عنده بأجل مسمى كل نجر ما عدمه كله تسامي وتصحيفه مع اسم خانو تسميه مالتو فاصبر واحتسب دملو زيالنا تعزيه نكبر او عبارات اخرى دماني كنتكن خيرينه مالتو متي هدف انتاي تعزيه اندحرت باهله مالتيو هي بمعنى تسلية مالتي للميت في مصيبته من أجل أن يحتسب الأجر ويصبر تعزي مالتكواني نازم ميت تزي انتها انقبر مالتي تحمل كمزه اللو في تحمل مصيبته تقويا انقبر اللو مالتي كمتشيخ بن عثيمين اللوازل له تقويا يعني تسمعه حزين سنزل له كن دقو فو انتهي نخنو بلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خط على حياته انتهي نخنو مالتي وصبر قبر إلنا نخن الزخاخرو مالتي زيعتا نيترقب نيتعذي مالتي تمو انتهي نخنو بلو نخيل أعظم الله أجرك ربي عبا أجري هبك وأحسن الله عزاك صنعاتي هبك صبري هبك وغفر لميتك نززم وتدمى ربي غفر الله وألهمك الصبر ألهمك الله صبرا صبر صبري. ربي يهبك، هبك وأجزل لنا ولك بالصبر أجرا بتي صبر قيرك أجزل لك هذا المعني أجري يا هبك إذا تاتلنا وتجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن على حسب المصالب مع سنا نعزية لنا قدمي كي تقبرا قل له زميت وزله سلاما كي تقبرا قل له نعزية نقد بغيرته تتأثر كما جمرت عند حر جميرون السبزي صبر صبر قبر الدنيا زيا كله جزح لافيدا نحن أول كن صعبوا إننا زميت وزله كلها نموتينا صبر قبر أبدونا زقوم ما تسب يلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ترفعون ميتهم من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبي في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم تام مصيبة ناتي يذكر حدث متى تام مصيبة قاتمو فإن مصيبي أعظم مصيبة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تام مصيبة ناتي عب وناته بموت الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي توحي أو قارسه إذن زغنة موتناي الرسول صلى الله عليه وسلم عبي مصيبة لذلك صحابة عبيت أذرجر حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اي موت تسات الكل غير سميدو بان لما نخب سماي كيد خونه خلق ام عيسى عليه الصلاه والسلام نا سماي ديب يلو تزارب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن في النهاية ابو صديق الصديق اذا ايا إنك ميت وان وانهم ميتون زي كل هنام موت مخننا ابزا ازا مذكر مالتي سلازي تي مصيبة وريدوز اللوسب نريه ما لقيه جوزه تنا تأثر اللو تتعزي على طول لجمره نعزي تعزي روس اللوز اللوسب كأني أما جمرته أما أنت يركز كميجي يحسب أبي بو تاي يحسب زموي تزول لوسب كفن كدال وله أبزتات رح يركز دحرايق حراي كنت كله زيادة تأثر قبر لا تقبراكم نزخاء بده دحري تي دفن بتحريسي قبر مالديو كما في حديث عبد الله بن جعفر أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تبكي على أخي بعد اليوم يقصد جعفر بن أبي طالب ادعو لبني أخي ادعو لبني أخي من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبحالي صحيح مالتيو جعفر ابن أبي طالب أبشام مسموته الرسول صلى الله عليه وسلم جعفر موت في لهم مسنا جروم بديره موت عز يوم الرسول صلى الله عليه وسلم كم أون تايلهم مالتيو بدير عجيه نا ودحوي عيطب كيلو ااا أبي طالب تأخذنا للرسول صلى الله عليه وسلم حبب ازود حاوموا مخونا له من مالتي جعفر أخو علي مالتي حاومنا علي بن أدي طالب رضي الله عنهم جميعا بل إنما أدوا عقوب رولهم أزنت يا رج بده حرموت ونكت عزي خمط مستقبرا مالتي والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى آل جعفر بعد نعي جعفر للمسلمين بثلاثة أيام دحر سلست معالتي درج أم مالتي بده حر زقن كابزموت سلست معالتي اللي أيبلون على الرسول صلى الله عليه وسلم معالتي يا معالتي مالتي زياتا كم مقدمة بزعبان عزاز ملكت سبات مزحاتي كما يقرنا هنا عزا خلو حلوفو انتا يتأقب ابن عزا انتا هنا خلو بلنا تنعز كم اون كل كل زخونا نقردو قال له اب عزا نزب المالتي سلزيزة خالقتي سعيبا تمت صدرت ان شاء الله اب عزا كن كل كولو زقباء نقرات هالو مخالفات كنده يرأى ازيد ماني كذلك زي مفلات كخووني خيل لكن حدث مؤمن موحد سني أو سنة زلو دليل كتقرب له خلقها أنا خمزي عيلي عابي كندي عامتات بزيعة لو لومودو قد فاخب هل يبلون إنما حب الله وحب الرسول لعل كله خسر علو وهزبنا بإذن الله برب بالرسول صلى الله عليه وسلم انتزغه غير كاي وززغه خرسبي بإذن الله ويا تو فتاو ربنا فتاو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا حصرت علمدس نا حصرت علم سنا وحسب تعلم خصومكم كله خمس كاسيد نمر أوزن لكم على تي أنتازي آب جابر بن يزيد كاب تجيدة كرحي جبوا نقبلكم أبزي زربيع عزوه أكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين